وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون